مَتَاوَ وَشَهًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى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 تبع قبيلتك وما أنت بتابع قبيلتهم وما بعضهم بتابع قبيل تبعه ولدين التبعة هوهم من بعد ما جاءك من العلم إنك أيضا من, من الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم ليفتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الملترين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 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حِينٍ خَرَجَتْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسِدِ الْحَرَامِ وَحِينٍ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطَرَهُ لَأَنَّهُ يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَرِيكُمْ حُجْجَةً لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لَأَنَّهُ يَكُونَ للناس ناس حرجة عليكم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولتمن عمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يكلوا عليكم آياتنا ويذكّيكم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 قالوا إن لله قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم فرائض من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون